وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن تُنصَرُوا فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ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 والذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فهم مغفرة ورزق كريم والَّذنَ آمَنوا مِن فَعْدُهَا جَرُوا وَجَزَدُ مَكُم فَأُولائِكَ مِنْكُم وَأُلُ الْ الأأَرْحعَ بِ بَعْظُم أَوْلَا بِذَعْض فيِي كِتَابِ الَّ إِ بمهَ بِكُلِّ شَيْء